هللا فرحنا بزينات مليانه هللا فرحنا بزينات مليانه يا حسين ميلادك بدر ضو علينا <تصفيق> يا حسين يا حسين ميلادك بدر ضو علينا يا حسين ميلادك بدر هلا هلا فرحه بنينات مليانه هلله هلله ما شاء الله بنينات اي يا ميلادك بدر ضو علينا بعد بعد هلله فرحات ملياله هلله فرحات الزي ما يا حسين يا بدر ضو علينا قولوا هلله ضو علينا اوه يا حبه ري س تعبيري اذا يصلح يقول اسمك يا هل تاكل في تفيري احبك كويس انا تدري يا صفيه يومي تكبيري وفي ميلادك تعانا وسط تر تصيري صلوات صلوات صلي يا ربي على مولانا الامين صلوات باره كب مولد سليل المتقي صلوات نورا نور الله وامام المرسلين صلوات نورا نور الله وامام المرسلين صلوات, المرسل صلوات صلوات يا فرحه منشوره يا بنت جمال في عالمي في نادي انا لي طير الغناي صح بسم الولي يفرح يا حسين الميلادك بدر ضو علينا يا حسين الميلادك بدر ضو علينا هالليله هالليله فرحه بالدنيا منيل علا هبت يا بسمه منيل فرج هاله يا انوار لما تجيب عيد ابد عننا اذا حلت نهار انت يا ابو اليمنى وما يرض بسمك بتلات وهبت يوم ميلادك صوتك قلبي يا علات صلوات صلوات اهلا يا ابن حلال اهلي يا بحيدر وزهره البتول صلوات بي جمالك سيدي ما ادري ايش انت حيه بكمالك هالعقول اي اهلي يا بحيدر وزهره البتول صلوات بي جمالك سيدي ما ادري انت حيه بكمالك هالعقول يا يا شهدو يا سكر يا دره يا جوهر يا بسمع القلب الهم يا نجم الليل يا علي انت الوفا الوافي وانت المواصفي يا محلى ميلادك هالليله يا غالي بالبسمات والناس مات بالايات والغايات يا حسين يا حسين ميلادك بدر ضو سلام الله على ميلاتك سلام الله على تكارك يا وردة فاحت المرحه في بيت العاشق صرارك سلام الله على ميلاتك سلام الله على تكارك يا وردة فاحت الفرحه في بيت العاشق صرارك اجنب ليله وصولك اجينا نمشداش حراك اجينا كل امانينا لهني عتره بنوارك اجينا كل امانينا نغني العتره بنوارك الصلوات صلوات يا بحر حلم المحبين الكبير صلوات, صلوات يا ساعدنا ذا الزمان يا ابن البشير من متنا ونحضن البدر المنير صخرة صخرة صخرة يا بحر حلم المحبين الكبير يا سعد هذا الزمرد ابن البشير من متنا ونحضن البدر المنير ساكن نمضي القلوب انت الفرج في يوم مبروكين, مبروكين, مبروك مبروكين مبروك يا حسين يا حسين ميلادك بدر ضوح عليهم يا حسين تو علي يا